نمضي قتالا إلى قدسنا نبضي رجالا على دربنا على نغمات حمحمة الجيادي وقرع سيوفنا البيض الحدادي سنمضي نفرض الإسلام دينا ونمح الشرك من كل النوادي على نغمات حمحمة الجيادي وقرع سيوفنا البيض الحدادي سنمضي نفرض الإسلام دينا ونمح الشرك من كل النوادي لنا ماض به كنا ملوكا على الدنيا سلوس حب الغوادي لنا ماض سنرجعه عزمنا سنرجعه وإن كره الأعادي لنا ماض به كنا ملوكا على الدنيا سلس حب الغوادي لنا ماض سنرجعه عزمنا سنرجعه وإن كره الأعادي حنايانا تحل إلى ذرانا ذر دور الأمجاد ساحات الجهادي وأنفسنا تتوق إلى عبانا روابنا ميادين الجلادي حنايانا تحن إلى ذرانا ذر الأمجاد ساحات الجهادي وأنفسنا تتوق إلى عبانا روابنا ميادين الجلادي بنايا قادة الجبهات سيروا نمد لكم مشايخنا الأيادي نعاهدكم على خوض المنايا ورجع الكاف اولي العنادي بنايا قادة الجبهات سيروا نمد لكم مشايخنا الايادي نعاهدكم على خوض المنايا وردع الكافرين أول العنادين لنا في ساحة الأفغان شعب يلبي كل ما نادى المنادي لنا في مغرب الإسلام قوم كرام ثابتون على المبادين لنا في ساحة الأفغان شعب يلبي كل ما نادى المنادي لنا في مغرب الإسلام قوم كرام ثابت على لنا في تونس الخضر أجيل سيحيي عهد طارق بن زياد وفي الصومال فرسان وأسد كما تنقابضون على الزنادي لنا في تونس الخضر أجيل سيحيي عهد طارق بن زياد وفي الصومال فرسان وأسد كمات قابضون على الزنادين ألسنا المرهبون إذا هجمنا سلو عند الرصافة والرمادي عراق المجد جئناها فقامت تحين الحواضر والبوادي ألسنا المرهبون إذا هجمنا سلو عند الرصافة والرمادي عراق المجد جئناها فقامت تحيينا الحواضر والبوادي بلاد الشام فيها خير جند أحبتنا المصابيح الهوادي نحيي في ربل أقصى رجالا بحكم الله ما برحت تنادي بلاد الشام فيها خير جند أحبتنا المصابيح الهوادي نحيي في ربل الأقصى رجالا بحكم الله ما برحت تنادي فهي في سيئة أحب ماطول يعلون أعلى هي القوقاز دار العزة أنعم بفتياتها الصناديد الشدادين بن التوحيد في سينا أحبه ماطول يعلون أعلى مرشادين هي القوقاز دار العز أنعم بفتياتها الصناديد الشدادين على أرض الجزيرة قد بدانا وفي الأقصى اللقاب شر العبادين على أرض الجزيرة سيرتي بدانا وفي الاقصى اللقاء بشر العبادين فلسطين الحبيبه لا تقولي نسينا العهدك الا يا فؤادي على الابواب نحن ترقبينا فان النصر في الافاق باد فلسطين الحبيبة لا تقولي نسينا العهدك الا يا فؤادي على الابواب نحن فإن النصر في الأفاق بادي نغب تالا إلى قدسنا نغب رجالا على دربنا فنقافل في العراق وعيوننا على بيت المقدس الذي لا يسترد إلا بقرآن يهدي وسيف ينصر وكفى بربك حاديا На багријата на дрвена, ли бква ветиќа, Ја ахи гајдена, и